بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يغفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمره مسهون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 يقوم قليل من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للنساء والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تمعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما تنطقون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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون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 كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتى بل هم قوم طاغون عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الرِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القوة إِنَّ اللَّهَ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدوا